القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم يصلح ومن ت ي ع ه م باحسان الى يوم الدين إ ح س ا ا عفونا رهما عندي اللهم اعني و إ ي ا ك م على برهم أ ح ي ا ء كانوا و م ا ت ع اللهم أ ص ل ح هذه ا ل أ م ة واكشف ا ل ه م ه وانصر ا ل أ م ة واجعلني و إ ي ا ك م سببا ف ذلك اللهم امين آ م ي ن آ م ي ن اخواني ثبت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ ن ه قال إ ن المؤمن ل ي ن ض ي ش ي ط ا ن ا كما ي ن ض ي أ ح د ك م بعيره ب السفر هذه ا ل ل ف ب ة ي ن ض ي شيطانا أ ن ا و أ ن ت م عشنا خلقنا لنمضي هذا الشيطان ل ن د ع ب نرهقه نصيبه بالهزل حتى ينشغل عنها وربي انزل آ ي ة في س و ر ة آ ل عمران بكى منها الشيطان أ ن ه يعلم لو أ ن ا و أ ن ت م اتبعناها ل أ ن ض ي ن ا ه ن ط و ا ما بعث الله قال ربي والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصروا ولم يصروا ولم يصروا ولم يصروا ا ل ما فعلوا وهم يعلمون فسرها ا ل محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي, أبي, أبي, أبي, أبي, ابي بكر رضي الله عنه عند أ ب ي داود يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضا ف ي ص ل ي ركعتين فيقوم فيتوضا ويحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستبق لله فيهما إ ل ا غفر له ذنبه ثم تلا هذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة والذين اذا فعلوا اخواني ا ل أ م ر جلل ولا بد أ ن اغني هذا الشيطان بتلك الركعتين عجيبات عظيمات يغفر لك ذنوبك قبل أ ن تخرج من الله ينفتن كما قال صلى الله عليه وسلم ي ن ف ت ن من ذنوبك كيوم ولادتك أ م ك إ ذ ا صليت يغفر لك جاءني رجل ا ل م س ج د فقال لي أ ب و محمد أ ن ا ادخل م ي ه وعشرين س ج ا ر ة اريد ان اتوب قلت له بعد كل صلاة كل بعد س ج ا ر ة توضا شبكتين ع ز ي م ة وبهدا ر أ ي ت بعد ثلاثه أ ي ا م المطارق سويت قال أ ب و محمد هن ست سجائر、ونبقى. عشر سجائر بعشر تسليمات آ خ ر عندي من ست بكتات من مائه وعشرين س ج ا ر ة إ ل ى صبر لا تكون ب ر و ع ج م ع ي ة م ك ا ف ح ة لا تكون ب ش ر ب دخان ذراعي لا تقول ب ش ر ب دخان من اذني لا تقول باخر حبه تقعد سن عنها ل ح ب ة بعد ما ت ذ ب ه ا ترجع تدخل ل أ ن ك لم ت ذ ب والله وتالله وبالله لو كل, مس... كل مدخن قال بعد كل شجاره استغفر الله ثم توضا وصلى ركعتين أ ر ب ع خمس ست سبع مرات بل اسمعوا هذه رجل صلى معي في قبر في رمضان الفائت ولكن ي ق ان ب ه ل م ا س تتعلم ا ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ان ة ت ع ل ان ت ت ع ل ان تتعلم ن ت ت م ان ت ت ع ل ا ل ش ه و ر ت ق و ل ا ل ل ي ب ن ض ل د خ ان ي ت و ض م ا ص ت ل م ان تتعلم ن ب ع د كل ن ت ت ا ر ة ع ل م ان ت ت ع ل ن ت ت ع ل ن تتعلم ان ت ت ل ا أ ق و ع ل م ا ت و ض ل م ص ن ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ا ت ت ع ل ش ان ص ت ع ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ن ت ت ل م ان ت ت م ن تتعلم ان تتعلم ان ت م ان تتتتتتتتتتتتتتي رميت بكتي وكرهت الدخان وما فيه بعد اربعه عشر س ن ة تعبت عشان أبطل بطله بوضوء ل أ ن الوضوء يقول فيه صلى الله عليه وسلم من توضا ف ا ح س ن الظهور غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاته ن ا ف ل ة هذا هو ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا يا اخواني اقولها لكم ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه مرضاي ما منهم واحد ترك الدخان خوفا على صحته ا ورجع عندي م ر ي م عمره واحد وثلاثين س ن ة غيرت ل أ ر ب ع ه سنين بعد س ن ة و ن ص قطعنا رجلها اليومي بعد أ ر ب ع سنين جهشنا النصف وفي كل مره اقول له ها قال شايفني م ا ق و ل خلاص افضل بعد ث ل ا ث شهور يرجع إ خ و ا ن ي ما أ ع ظ م أ ن نترك الذنب من أ ن نترك ا ل م ع ص ي ة لله ليس خوفا على صحتنا وان إ ن ك ن ت خوفا و إ كانت صحتنا التهاون فيها أ ي ض ا ذنب لكنه ليس حقا م الذنب إ خ و ا ن ي إ ذ ا أ ر د ت ان تقلع عن أ ي ذنب عليك أ ن تملي شيطانك تتوضا و تصلي ركعتين و تستغفر الله فيهما و لك فيهما ا م ا ن اما ا ل أ م ر ا ل أ و ل يغفر لك ذنبك ضحك محمد صلى الله عليه و سلم عند علي ر ض الله عنه قال يا رسول الله ما ي ض ح ك ك قال عجبت من أ م ر ربي يذنب العبد الذنب ه ويقول استغفر الله بس. نحن لا ن ق و ل ا نريد ما عندنا معاريف ما عندنا ا ل ر ح ل ع ن د ن استغفر ب س الله ك ل م ة من س ت ة أ ح ر ف تبس جبالا من الذنوب وترحمها اخواني ا ل م ش ك ل ة في التردد في الذنب مشكله ع ظ ي م ة تفوتنا امرين اما ا ل أ م ر ا ل أ و ل ف إ ن الله أ و ح ى إ ل ى ملك الشمال أ ن لا يكتب بالقلم إ ل ا بعد ست ساعات من الذنب ف إ ذ ا تاب عبدي يموت ف أ ل ق ه ا و إ ن لم ي ت م ف ث ب ت ه ا بعد ست ساعات ف ر ص ة أ ن تذنب فلا تجد في, في صحيفه شيء العجيب يا اخوان أ ت ع ج ب من اناس يذهبون إ ل ى السوق ثم ينظر بعينه م ر ة في اثنين ثلاثه ا ر ب ع ة و خمس ثم يخرج من السوق ك أ ن ه ذكر ا لكن ل ه فيه ث ي يقل ي ر ا ً لم ب ه م الله أ س ت غ يجلس الرجل في المجلس ثم يشتم أ و يدعم او ي ق ت ا ب أ و ي ق و ل ف ا ل ا م ا ل ا ي ص ر أ و ي ق ي ن وقال ثم يخرج من هذا المجلس لم يقل شيئا ً في ه حتى أ س ت غ ف ر الله إ خ و ا ن ي ليس العيب أ ن بذل أ ن ا و أ ن ت م لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن لا أ ف ص ل بين كل ذنب و ذ ن ب بامور و ا ح د أ س ت غ ف ر الله اثنين أ ن د م وادع و الله الا اعوذ ث ل ا ث ة أ ت و ض ا واصلي ركعتين أ ر ب ع ة أ ف ع ل الحسنات فان الحسنات يذهبن سيئات اخواني ا ل م ش ك ل ة هي في آ خ ر هذه ا ل ص و ر ة في آ خ ر هذه ا ل آ ي ة التي أ ب ك ت الشيطان هو ا ل إ ص ر ا ر على الذنب هذه ا ل ق ص ة في يوم السبت بعد ص ل ا ة المغرب كنت مناوبا في 26 ث م ا ن ي ة الف و يعني بثلاثين س ن ة تقريبا اتصل بي الممرض قال لي إ ن المريض الفلاني تعطل المغبي الذي في يده اليسرى في يده اليمنى نريدك ان تضع في يده اليسرى جئته أ س ع ى هذا المريض له عندنا خمس سنين أفواً خ م س ة شهور يكلمني واكلمه والشهر السادس أ غ م ي عليه تماما ً لا ي ح د ك م س ا ك ن ا جئت أ خ ذ ت يده اليسرى و ق ل ب فيها لعني أ ج د عرق قال لمين قال الدكتور خالد قال نعم قال شدوه أ ب ح ث عن عرق أ ض ع ه لك فيه المغني قال ما أ ن ت بلاقي عرق أ ن ا ميت قلت لله ما انت ميت قال أ ن ا ميت يا دكتور أ ن ا أرى م ارى لا ت أنا أرى م ل ا ئ ك ة العذاب أ م ا م ي ا ل آ ن إ ذ ن وقعت يده مني نظرت إ ل ي ه في لحظات خرجت روحه تذكرت حديث البراء بن عازب الطويل الذي يقص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ق ص ة الاحتضار و أ ج م ل ه لكم بمجملين وهو عند مسلم م خ ت ص ر إ ذ ا كان أ ح د ك م في اقبال على ا ل ا خ ر ة ادبار على الدنيا كان من أهل الصلاح فإنه يرى مد بصر ملائكة الصلاح ا من فإنه مد أهل ل بصر يرى بيض وقد ج و وهم ويرى و ملائكة الرحمة ع ه في الجنة و ق ر أ ي ت من هؤلاء ث ل ا ث ة في اثنين من هذه ا ل س ن ة خدمتي في المستشفيات ث ل ا ث ة قالوا لي إ ن ا نرى موقعنا في ا ل ج ن ة ثم خرجت أ ر و ا ح ه م بعد الشهادتين عملهم واحد وهو كانوا يسافرون المؤذن ت ك م ل ة الحديث و إ ذ ا كان من أ ه ل المعاصي ف إ ن ه يرى مد بصره ملائكه شداد الغلاط سد الوجوه وهم م ل ا ئ ك ة العذاب ويرى موقعهم النار لا بد أ ن تخرج لن تخرج روحك من هذه الدنيا إ ل ا أ ن ت أ خ ذ صحيفتك يا إ ل ى ا ل ج ن ة يا إ ل ى النار أ س ا ل الله ان ي ج ع ل ه ا لي ولكم على لا إ ل ه إ ل ا الله في السنه اخواني أ ت د ع و ن ما ذنب ذاك الرجل ذنب عند الناس يستهدون لكنه م ص م ن علي ه خ م س ة أ ش ه ر السبت الاحد الاثنين ثلاثه الاربعه الخميس س ت ة أ ي ا م ا ل أ س ب و ع أ ج ي كل يوم ا ل س ا ع ة ا ل س ب ع ه ا س أ ل السؤال يجاوبني جواب واحد أ ق و ل له يا خال صليت الفجر في وقتها يرد علي لا لا لا يا دكتور اقول الله ينساك خير ا ت ق الله يا خال ا ت ق الله الناس ك ل و م يحاولون يصلون هنا صل, عند السرير. صل على السرير خلصنا شيء ربي هو اكثر ق ر ب و م ستة خ م س ة أ ش ه ر أ ن ا على هذا س ت ة أ ي ا م أ ص ر على ذنبه فكان حالا اخواني اخواني اخواني إ ن ا ل إ ص ر ا ر على الذنب م ص ي ب ة ما بعدها م ص ي ب ة ف ا س أ ل الله العلي ا ل ع ي المنال من ل ك ر ي م الرحمن الرحيم أ ن يعينني و إ ي ا ك م أ ن نتوب من أ ي ذنب نقع فيه قبل أ ن يرتد إ ل ي ن ا طرفنا اللهم آ م ي ن ا ل ل م ج ع ل ن ي واياكم من التوفين و ا ش ر ن ي واياكم مع سيد المرسلين واجعلني واياكم من السبعين أ ل ف ا ل ذ ي ن يدخلون ج ن ة بغير حساب آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ف ض ل المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب اليك وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم